بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوا واتقوا الله لا تخرجوا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ وَلَمَ نَفْسَهِ a <laughs> prayed وأشعد... ومن يتقل الله يجعل له مخرجا ويوزقه من حيث قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ Ve dai dathuna tu ومن يتوقن ومن ين